لَكُم فِيهَا دِفْؤٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُم فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُ بَالِغِهِ إلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إن ربكم لراو ف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبواها وزينتم ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر وَلَوْ شَاءَ أَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ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 وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لَكُم في الأرض مُخْتَلِفًا ألوانه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 الذين توفاهم الْمَلَائِكَةُ ظالمي انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل ان الله عليم بما كنتم تعملون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 وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أبنا وَلَا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعلى الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أنعبد الله واجتنب الطاغوت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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرْ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 أَوْ ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أَوْ يَأْخُذَهُمْ على تخوف فَإِنَّ ربكم لراوف رحيم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 ثَبَتَ الْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَالَ الله لا تُسَألُنَّ عَمَّا كنتم تَفْتَرُونَ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ضل وجفه مسودا وهو كظيم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 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْضَ لِلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقَ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءَ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 والله أخرجكم من بطون أمماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين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 والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.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 ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كفا تتخذون ايمانكم دخلا بَيْنَكُمْ بينكم تَكُونَ تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به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 يشاء وَلَتُسَأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوَتِهَا وَتَذُوُقُ السُّوءَ بِمَا صَدَّتُمْ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 الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون مَا عندكم ينفد وما عند الله باقٌ ولا يجزي النَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحَم مِن ذَكَرٍ أَوْء فَوهُو مُؤْمِنُوا فَلَ نُحِيًاَّهُ حَيتَطَيبَ فَل نُحِيًاَّهُ حَيتَطَبَةَ وَلَ نَجَزِيًاهُم أَجرَْهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 اتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون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 إن إبراهيم كان أمة قالتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم